إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 وشرى <سرع> الهديات محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقال وانا كانت لتوضيل حكامين بلوغ المرامي الشيخ العلام عبد الله بن عبد الرحمن بسام قيشتنا فمودي يسطنو لباب التيمم وعن عمال بن ياسم رضي الله تعالى عنهما قال فبعتني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجبته فلم أجل الماء فتمرد في الصعيد كما تتبرغ الدابة ثم تيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال عندما كان يكفيك أن تقول أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربه واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهرة وظاهر وظاهر وظاهر وظاهرة كفيه ووجهه متفق عليه اللبض لمسلم وفي رواية للبغالي وضرب بكفيه الارض ونفغ فيهما ثم مزع بهما وجهه وكفيه طبعا عمالك رياسر عم حتى عم عيب غطاب عين عمارة كرياتن حديثك من الدواليشي ليش كان تفهمين لبيروبيري قصص الله وصاغني أبو كاركروان كده بو هم بولام ده فلم الجديد معه كانوا بيستم بسوي لو لو وقتين وخار طهورا، أما خل بيقول لك ولا؟ فلا خور دخول، كوتا ثم النبي صلى الله عليه وسلم، له ذلك؟ هاك قوله بيغمبر المجلاس، الله يقول إيه بيغمبره ما فقال إنما كان يكفيك، ترى يكفي لزمان على جيب ما قطه، كلمة قطه اسم فعل مضارعة، اسم فعل مضارعة. قطه، يعني يكفي قطه يعني يكفي. اه ليس انما كان يكتيك بس بموسبكي ان تقول بيديك هكذا بس بدات او هذا ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده او يك بازي ثم مسح الشمال على اليمين مسح الشمال على اليمين او شماله او على بس ذلك ثم وظاهر كفي ووجهه كفي ايده بس دو عايز او بكفيه ونفخ فيهما سيناريو ولا توتكي... داو الحديث يعني أي أصابتني جنابة دوجي جنابتوا نقف جنبه جنبته دوجي الفوقية أي تقلبوا على الأرضي كما تتقلب الدابة قياسا منه للتهم من الجنابة على القصيمينه قوة لبود لبود يشيوه كذا عندك على لبود جنابت الواحد يمكّل بخطي أوكي في الصعيدي الصعيدي جنسة بفتح الصاد المشدنة ثم عين المهمة نقدمهم يعني ب نجد المعجم يعني النقاط فدار المهملة دالكش المهملة يعني هو وجه الأرض الروالات الزبيب جمره وصعد الدابة كل ما يدب على الأرض أصل إنسان كده دابة إنسان لن تتعلم عنه فهو عرفي عام كذلك دابة دواي لساعة لبو حيوانياتها لأنها صلوها كل ما يدب على الأرض سيارة دابة ما زم لا سيارة في بس سيارة دابة نها لا أسمعنا هل سيارة زي الواقع ما يدب على الأرض كما قال تعالى أعوذ بالله إن الشيطان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هالرجل وما من دابة في الأرض هردي دابة الأرض يعني تفهمي هالرجل وقد غلب على ما يركب من الحيوان ويسمى به المذكر والمؤن الجمودة اللي دبي أول أول نا وغلبيك دي خلنا نقول وجه ولد ولا أصل ل... إلا هو رجلك عادي ولا دمك ولا بكتيش بلانزاريو هذا دل... عندي ولد خذته بكرة خذته بجزني كون هو رجلك توب يا وجه بلانزاريو هذا لا أصل قوم من قوم بس كان ولا أفغاني مدين يعني، قال ده بكرة، ده ولا حتى قوم من قوم، بس كان ده استوى، دعاء هو ده أن تقول يديك هكذا هو استعمال القول في معنى الفعل قال الفعل حركة أن تقول بأيديك هكذا أن تقول بأيديك كل ما تقول بأيديك لماذا كان؟ كذلك قول عن حركة فعلة الفعل حركة ظاهر كفه ظاهر كفه هو مقابل لباطنه ظاهر كفه والكف من الرصغ إلى أطراب أصابع اليد أو نفق ببني أخرج منه الريح فيليبك وأراد هنا إزالة ما على ريم الطراب يعني لعبني وخل توزك رزد ذويتي تسي قال جو أوله أي ما يخرجه يخرج الإنسان لفم البزق ثم التفل ثم التفذ ثم النفق أبوي أنتوا ما يأخذ من العين، أوله عندي ونجد. ما يا كم مشروعية تام من الصلاة وغيرها من العبادات الواجب الطاهرة. يا كم مشروعية تام تام درسته، لما تقول ميشر لما غير ميشر. شو يسألون منا أما أكملنا صلهم طواف طواف على طول قالوا يستيم لصارم تنزم د يصير ده يبى يقول شيء ده توهاركين، بلان لسه ده أمرانية، لسه ده أمر ده ديرشكا كراكة، ده بس، ده بس سبب مرق فيس فيني، هر ده بس هندي إيشا بدأ عاشي في الموق كدش حيزه ودي غير أن لا تدو في البيت، شو بكوني زكا فيستي بتعاشي لتفاصيل مراد سبب الله هو كان بس بما بس الطواف في لما هو يوم بي بي وغيرها من العبادات كل غير هذه العبادات الا واحد الطهورين المشروعين يتم جل طوره ايش جا طبعا من زل بيش وبس زباله كمان اگر يوجد كم تعود نادي تو قال الله اكبر كاباك شش و سناوي هذا بس نتا غير قاوي شتو وديقاي كاع اوا العالم جوش يقدر اوا نبي لي جو كي بدار كادو يقولا او لو اد دالاه كي دو هذا لا اوا نادي خويا دكا بلان باجو نيجي بعدو نيجي ا لقولش قالي باجو بل دير شوطرو سايدرو بدو بها نصيبه التيم يضرب الأرض بيديه الضره فيمسح بها بوجهه وبباطن كفيه نبي قال طبقات كذا دي ان يضرب الارض بيديه زي ز هون بس دي لن. فيمسح بها وجهه بباطن كفيه ويمسح كل ضائر يد بالأخرى سواء كان في الحالات الأصغر أو الأكبر فصفة واحدة. لبو كم يبي يفشلني؟ لبو أصغر بي؟ يعني لبو أكبر بي؟ لبو نزبي بي لبو تيمون بي؟ لبو قصبي؟ ما أشانكشنا؟ ثامن. جواز التخفيف الغبار الكثير العالق باليدين. كفت. ليش كنا درست الإنسان أو توزيع السدس دي لا بد؟ تقويم كذا فوجيء لك أيضا العالق باليدين من ضرب الأرض بالنفخ كبروي أوعى لك أو فوجيء لك نا درست إنسان أك توغية ثم مسح الوجه والكفين بهما ولا يتعذو إلى الذراعين برضه نوع إن التوم ضرب الواحد تكفي الوجه واليدين يعني واحدة يجلل لك أو إياك في مغارقة أو ندر للاك نحن ندر الدنيا لأ <تصفيق> لا لابن هو عبادة توقيت يغمّر لك فصل الله وإنسان <تصفيق> بريد لا لا لا يعني يك لو أم... هي ويكليا. منهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في مش جواز في مسائل العلم يرجعنا درس الإنسان إشتياقه لمساعدة العلم. ملام بشكرتي كإشتياق ذكر لا يجوزه أو ما يسمى لا تجعلوا إشتياق الخاطي سنة العامة الناس. نعم فهمت فهمي. غلط ما كرسول عامة خلك. الحديثة شيء بغلط تيجي ويعني إشتياقك ذكر. دعاء إمامك هذا لبنت الرنك الدواء رأي راشح لبيب رأي راشح يبي أو إمام برضه إمام عمريك رياس. حتیا اشتیاریک بود شواهدی بالات کارت یک نصی در می نی کارت یک نگمارفیت نتازه نه این بر لاست یکسر تسبیه دیگر لیرگانش تسبیه نی راگر نفره کسی که بی وابنوعه که ما ماست از اوی رونکیده اوی تو غلطة کتاب سمعی نسبی او آرای علمای نسبیه کدوم آرای علمای نسب شرایح حدیثی شو مزاری وایه که از حدیثی بیه بالات اشتیا به مری غلطة دی بی علماء وگنی لا هناك شيء اخر هو ان الشيء الذي يمكن ان يكون الله شيء اخر هو ان يكون هناك شيء اخر هو ان يكون هناك شيء اخر هو ان هو ان يكون هناك شيء اخر هو هو که وادلیر کن اگر آن تو اوشی بکوده بود، به بین لشیاره، اشتیابشی بکودم، اگر اوی دستی وادل کاتلو پیو آشی قطعی می‌ن، خیر دیگه تلوکه. هم پیو آشی، قلبانی رحمتی فایل سری بیترم رایکه راجه. نهایی که ممادژد مدرسه‌یی. بلامنبعی خود، دلیلی خلاقت بچیانیه. لیرکو دو با موسیقی اجرا می‌کنیم، یا با موسیقی که إيه جوانسوا إشجاد مثلا حتى إذا النبي صلى الله عليه وسلم خلافة بين نسولين آ إشجاد كله صلى الله عليه وسلم آ دعواني مثلا شيء حتى وقت صلى الله عليه وسلم ب برجع النبي صلى الله إنذا إذا إنسان لا خير تربو أو تستعيش خليقة أو في استعمال القياسي وإقرار النبي صم صاحب أو درس الإنسان قياس الجلسة الأصلية وهذا بيا جملًا إخراج فهذا عمار قاس الطهر بالتراب على الطهر بالماء تونسي لذلك لذي خويه أو إذا ولعلبوز زل أبدا يدري ذلك، يقصد زي كيوكيات في ذلك، في غمرة شقيات، قال يقبل كر، قبل ليتي، بلام، شد بقيت في غمرة فكما أن الماء يعم البدن في الغسل من الجانب أو كيوكيات كذور، كل أقرب خد او أو هم كل شد بري، هؤلاء لا خصوصني لتمش، ندم كل بريده، كيوكيات نسيكنيا. فكذلك ان يقاس عليه انطلاق فيعمره بدل يعني عمال بياتوي كل اخراوينك اللي قياسه دي ما بيغبر من الراكد يقول لك اوه انا اوه مالك في سرور جديد هذا هو سيدنا وابا ابن الملقن تعال ابن كان في فخيشات هيا شركي موخاليه يحب مجلد عن تقييد الدين فقال استعمال القياسي لا بد فيه من تقدم العلم بمشروع التامم، وكان عمار لما رأى الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان يدله ودهامم خاصاً، ووجب أن يكون بدل وصلي أن يعم جميع البدن عن جميع البدن. طبعاً إذا قلت خشدونك إذا كان بكالينان قياس قياس ذاك دريجه ديتي لي بيماني بعمالك رياضل كاتيك قياسك انيجي دزامي تمخك بو داكري او ذا قياسك نقف ورا تفرم ياك على لو غوريو لا ميابو غابو هابيموا على اكا تجي في لا بلهن غير شجيبي نصك لاباج نصك اي نسيدو رجي دي دزامي او ديك عين ايوي دوي مكارجه او ذا غزالي بيغ او ذا واضح هنا هل تعلمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عماراً بالإعادة لماذا كان يأمر عماراً؟ إنه يقول عماري وشكراً ديبالاً وكذلك الغلاثة فدل على أن من عبد الله على طريق غير مشروعة جهلا، فإنه يعلم لمستقبل أمره هكذا كنت تد كما تعلم عبادة قائمة بشيران جنا مشروع بذاهل دف بذاهله وا فينو يعلم ثير ذكر له مستقبل يعليه يعني ليه لو ما دوسا له ليش مشتبه بلا عشره اي استن بينيكا بفرفروا كثير ديال لو بناك فندوس على جهه مشى هما يدوا ربك تا ولا يمر بقضاء ما فاته من ايام جهله يعني كيف ذلك بيو يجي بعض الطرف أولا يؤمر و فلمان يقول الروح قال له إذا كانت ذلك المذكر الواجب يؤمن ولهذه المساله ادله كثيرة الشريخ منها هذا ومن قصة رجل المسيح في صلاته قال شيخ الاسلام وما تركه بالواجب شيخ الإسلام إذا فرمت و تركه بواجب وما تركه بالواجب ولكن هذا سوى الرسول واجب اجل مثل من كان يصلي بلا يكون هناك من يكون العلماء ما من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك كم يكون هناك من يكون هناك من دوك هناك من سمع الله لمن حمده إذا ثمانيه كده كده سدد اثر ثمانيه كده ثمانيه كده اقل لكي اقل لكي اقل بقدر سبحان ربي العظيم وبحمده بين السدخان جدا بين السدخان جدا هتظهر لك ان تقل لكي تسعى هند كلنى زيار سلمى على شئ كده مثل من كان يصلي بلا طمئنينه فالصحيح ان مثلها لا يعبد عليه إذا كان وقول العباده كان لا طمئننيك الله اكبر الله اكبر هل هو قوي لا قوي تيمور الشرقي تيمور اند روسيا نذروا قتل أو او رمضان فات مش كارد. كارت غير عبد الله كارد. تراويح عبد الله اسرع تراويح في العالم خيراتين تراويح العالم الله اكبر يقول ميروس ذلك. يعني هو ك هو دينية ومشان مشيت كذا. أما ذيك أنا يعني بس. بس على إذا خرج وقت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته.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 دوب هذا كل أو نجي أبيت هستم التعليم بالقول والفعل يكون بتمثيل المطلوب تعلمه وهما أيضا الآن وسائل في الكلدن توبي خبرت ربي صل الله عليه وسلم له حديث كبير من جوزيلا عن طلاهين أي توشك البانش تطحيك إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كهذا تعلم بفيربونا ب لدني بذلك دني بذكر كعبلا يعديه من مستمهم ولا قاعد يلفي لك إذا استعمل بل هوشة همخارين نكرين هذا هو أساس الصينية، بلبروني ده يصير بدل ما بيجي أهل العلم دابني شي التعليم والقول والفعل ده هم بقصبي هم بفعلني ديرت بيغمري يزعيده هكذا هذب بقصبي نادر دست دست دستة العارضة تمشي لكش نكاسن أول بقى أقول أستا كمputer ده تديواري، المطلوب يتعلمه، هذه الشريعه لو الدين اوليه امام قد يقول توزيعه وما جعل عليكم في الدين من حرج فيه مراجعة العلماء بما بما حصل به الاجتهاد فان عمال راجع لما اجتهد فيه بما اجتهد فيه اذا هل يقلع علماء مكان اجراقه برياره شركت شركت دروس انتقال الوضعي قول كارتو لصوص du Seigneur se贍 en sao sa sonrie Puis dans toutes les suites on se dit « le Seigneur » Ce n'est pas celui du Moum student Si vous donnez l'un de Moucharde Onoi aussi celui que lived Comme je ressens le fleur al- darkness L'Amb Inter Koh32ä de Moucharde Il ne wise personne d'en savoir alles ce n'est pas cet روجاتنا عبدنا، ودي بعش. إحدى روجات عبدنا عشر نودها، هم بروج. عملاتي صنعت لس يعني ساعات دوم مثلاً، من نادي بالناس أن إمام مسلم قد تراجع عن تصحيح هذا الحليل. <سؤال> وش إنساني هيك غلط شكا، اسمينبري يان لا وخلجي بجيب معصوم معصود نقول هذا ماذا لم تقوي علم تربية قطيع أبلة بعيسى نقول كذا؟ إذا تذكر الحديث سطودا. عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة وضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين. قال إلى المرفقين أو زيادة ضعيفة. إذا بدأنا خبرنا بعد كذا. شغل بني جس بقى جامس ضعيف. لا قضايا إذا أنا أعلم أنا مداين من القرآن وش أنا بسلي إباحة لكن لما أنتي الاستنباط شو علم كل الرجال كهوا إلى الاستنباط من رأي علماء دخينه واللخورات علماء دخينه علماء فكل واسعة لك كل واسعة لك لو يبتواني سيد جاسف لسر او اخيب قال بصنف الفتح البادي ابن حج العسكراني في الميتر الأحاديث الوالية بصفة التيموم لم يصح منها سوى أحاديث أبي جهين وحاديث عمار وما أعداهم المضائي كنعوهم سنوهم برقي وراجع عدموا رفعي قصدية واحدة سالة ناقل هذه الضريفة ما عدا دياء المديوية عمالي كرياسر تقلق دياء جديشة كدو مطلق. أختي اليوم ما من الأم بفتح الهمزة وتجديد الميم وهو القصده كذا. أما أما شيئا يعني قصده شيئا. ويقال أمّة يأمّه إلى قصده لأنه يقصد التراب أتى به أما اما يقصد. إذا التراب. لأشرب إشياء قطط صعيد مباح نيابة الوادي زي شعرد بعرد كفاردي مباح سبله مباح ذكر نجده مباح ذكر كذا كمان نجده واستعماله بصيغة مخصوصة بكارينا المشي وغيرها هم يجدون جائز ذكر يشفي خطي يأكلون يشفي نكوتين هذا غيرها نحوها نوعية يعني غير واضحش هاي اليومي، بل على سبيل المثال هاي الروجي، الروجي هو دي الصديقة اللي تاخد لي في الحقيقة بسبب هاي اللي تزن له الروجي كتير فيش بسبب ما هو كده من الحليب، أول يوم اللي تيجي هو على الحليب. على تام يكون غضب لا ده واحد. هذا صحيح ها. ولا. صحيح دو دو, دو دوام تكونه أول أول الثانية تكون مسألة دين. كذا هي كمان اللي بود الحديث عمال الذي ليس في إلا غضب الواحد تكون الوجه ودين. هذا هو الخلاف الذي يجب أن يكون مجتمع ويجب أن يكون هناك دست أجل البيتان قال العلماء من هذا بين حليد عمار و بن عمر هذا العلماء كانت تعلم أسيح كان عمار الصحيحين بن عمر من بخار المسلمين قال لي لا رفضني هذا المجلد يقدم على سنة على أسنة الذي لم يكن المصطلح يستطيع ان يكون هناك امر يستطيع ان يكون هناك امر دار قطني يكون هناك امر يستطيع ان يكون هناك امر يستطيع ان يكون لو امر يستطيع ان يكون هناك امر يستطيع ان يكون هناك امر يستطيع ان يكون هناك امر يستطيع ان يكون هناك قال يستطيع ان يكون هناك او كتاب سلمك اكتاب سلمك اشي فهموا لبوحلتها كواند بياني ان لدك كواند بياني ان لدك انا انا اناك لسلمي لسلمي لسلمي لسلمي بس لسلمي بل ما يروي فحليد ابن عمر ليس له نسبة معلدي عمالي من حيث الصحة قوتي بلا قوتي با حريط عمار مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم باش أجا إثنى دقائس صحيح في حال حديث عماري مرفوع لقادة شباب عمر صلى الله عليه وسلم بعده حريط ابن عمري جاء لقسين في شيء بس قولي نوعمال أجا مرفوع واهي حكمي رفيع بيزن أي صح عبارة كذا ونكتير لو كان که اتک عبدالمجید خلیل مربان به این مرچی پرمو گفتی دنبال کارشیدنی دو شدیدانه میتونن یک لا شدت ابن عمر ولا لا ابن عباس شایی ابن عمر متشدید بود دایما عزیزش نگاه میذاریم که ایم ابن عباس هم متسردیم و دیم نه سهل کاری بیگاه لو منیک شو لا يمشوا لا. بعدين. أي وليس من كلام النبي صلوا عليهم. وإن كان مما لا يرجع النبي للري. وفرق البيض من فرق موقوف. فرق البيض موقوف. ذين كل الرواد التي ولدت عند ضربتين فهي إما موقوفة التي موقوفة لم ترفع النبيهم وإما ضايفة لا تقوم فيها. يا موقوفة يا ضايفة ابن عبد البر ابن عبد البرش. ان يجلع لما جاء المكان صار لك ذلك استبصارة صار لك لما من الزنب يجلع ولا يموط... مالك الآثار المر... ضبط واحدة أو آثار يقدر وما هذا وما من ضربتين فكلها مضطربه مضطربه عليك يا بقى اقامه لذيذ كذلك مضطربه مثلا اه حديثي عبدالله كريجابر كبير مبسطره روشي لقيت راتب در تيكو دروب تيكو دروب تيكو دروب تيكو دروب تيكو دروب تيكو ديبون تيكو دروب تيكو دروب تيكو دروب biarkan pasau tu, gaji lambat parah kendang ni, ha parah ke dia? Eh ke parah ke dia? Dia gaji, ha ni, dia gaji. Orang siapa tu zaniman? Eh, mahaman, mahaman dekat dekat. Atau ni mahkasuk? Yang mahaman dekat tu parah kerana dia masih hati, ha dia masih parah kerja, orang serak kerja, orang degil orang. Lir kahna? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dalam tu اضطراب بلعت للاعلكي شرجنيه دور زرقناجيني بلاد اضطراب مشكلة بيعرف تشقل مشكلني الدنيا حركه دوار دي سنترا بس لا مني مشكله وكيده مو راس اضطرابك ولا ده بلاد زعل لا اصلي قصدك يا لا او لا لو دي زلا اضطراب شرنينه اضطراب دي. صحابة صحابة. وقال أبو زرعه من عليدي عن حليل بن عمر حديث باطل، أو بن عمر باطلة. وقال ابن القيم لم يصح شيء بالضربتين هي أواني دو ضربنا. وقال الألباني وفي الضربتين وهي معلولة. هم يعني لذا فالصحيح في هذا الباني والعمدة هو حديث عمار وبه من البخاري الصحيح لما نرد أوله باب صحيح بس أول حديث عمدي حديث عمر كرياسة هلا نرد البخاري يجزم فقال باب التيمم ضربة طبعا هو يجزع على البخاري لا وكي که گویی ضرمتون اول وفقیه لوژر نیم ما پنزاودو مسئله مانه پنزاودو مسئله امامی بخاری اشتیاد کردیا علمای کن بذاری او انفرادی بیا کردیا بذار اقدام پنزاودو اسدانه که امام بخاري یو مشتری دیو که قبل از جولیه لب راستش سی درد و تارتو و پنزا باب مانه هم این است که باب کن حديثي أو حديثي غمضة العصر أو سلبا بعندش ناري بعبدا عندش هموي فتوىها فتوى شيء هذا حقها يعني مسجد مخرج فني بري نعم إذا مخرج كان إذا كان وياه معروفة أسلوبنا الحديثي سرق قبلان الحديث سرق قبلان لسرق قبلان كي قبل شيء السنة اللي كان درين زايد جايز بس زايدين مكره يا حرامه اجي حرامه ييجي زي لما سلي ويد في المدن لنا مزنيش كنا رأى رجلا يصلي في مسجد فيه مقبرة ولم يفوبقه يأم ولم يأمره بالإعادة. جديد. لا نصير نيجي قبل كبرش دامه. غليل يذكر. كريدين لإعادة نيجي ذكر. قولي ولم يأمره بالإعادة. يعني عمر يعني, يعني ابن عمر دوباره كتبنا وكاي دليل الثانوي بطلرته بران اج بيتكلمز جبت جي دي بي قال في الفتيه هذا هو الواج والمجزئ قال محمد من قال إن فيوم إلى المرفاقين من عندي الامام هذه هل يكبير الاداء الكانيه او القرهسيك مقصدي جاب رخدي ما ما لا الا القرهسيك خلاف العلماء اختلف العلماء في صفه علماء كان و... يعني, خلاف يعني في لك هذه الشواذ يهم فذهب الامام احمد الى ان المشروع بتهم هو ضربه واحده امام محمد بن أصارع على يمسح وجه وباطن اصابعه ويمسح بكفيه ولا ولا يسن مص الذراعين الى المرفقين بل تقتصر بالمسح إلى الكوعين هذا هو الصحيح المشهور فيماذا مذهب كوعين كوع كوع قال الترمذي وهو قول غير واحد من اهل العلم من الصحابه والتابعين منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء طبعا عطاء بن ابي رباح قصدي لا جماع عطاء خراسان ليش ما عطاء بن ابي رباح اللي قال عطاء بن ابي والشعبي وإسحاق الراهوي وشيخ بخاري واختاروا ابن منذر وأهل الظاهر قالوا الظاهر ابن حسن هميان وهذا هو قول فقهاء العديد تذمر واختاره شيخ الإسلام النتيمية وابن القيم والشوكري وعليه العمل عند علماء الدعوة السلطية نجد وذلك لما جاء في البخاري ومسلم من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه ضربة ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وضاير كفه أوجهه وذابل إمة ثلاثة إلى أن تيم ضربتان يصعب برفسهما ضربتان باحداهما وجهه وبالآخر يده إلى مرفقه طبعاً حديث كانت في الصيحة وسندله بحديث تيم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى مرفقين ومثله عند دار قديم عند إذا نوع على الفكرة لو يا إنام شبهة نقل ااا راجح. إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال خلال الأحاديث في ذلك ضعيفة جدا ولم يورد منها أصحاب السلام إلا حديث ابن عمر وقال ليس في النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرض صلاحيه لتلك الأحاديث للأسداد فلا تعارض ما في الصلاحين سبحانك الله ومن حمدك أشهد أن لا إله إلا عنك ناس تغفرك ونتوب إليك وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين